119. إياك نعبد وإياك نستعين 110. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل أعوذ بربني فلا تَعْمَلْ من شر ما خلق ومن شر غاسق الإذها وقاب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد الإذها حسد الله اميا الله لمن حمدا اللهم لك الحمد وانت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والأرض ومن فيهن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 نحن عبادك الفقراء إليك نحن الأذلاء أبناء الأذلاء أبناء الفقراء نحن الضعفاء مددنا إليك عيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيمة والخسران اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت عقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أظهر الجميل وستر القبيح يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجيرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة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 يا مبتدي النعم قبل استحقاقها يا سيدنا, يا سيدنا ومولانا وخالقنا ومالك رقنا يا الله ما ضل من ناداك بيا الله ما خاب من رجاك بيا الله, يا الله ثناء اجمعين وهب المسئين منا للمحسنين اللهم ارض عنا رضا لا تسخط بعده ابدا يا ارحم الراحمين اللهم ارض عنا وعن السامعين اللهم ارض عنا وعن السامعين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 اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفوهم تحب العفو فعفو عنا اللهم اوف لنا ولي أبينا وأمهاتنا وخواتنا وأزواجهنا وذرياتنا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 وثكن وبرا ويحسانا يا ارحم الراحمين نعوذ بوجهك الكريم أن يعذبوا نعوذ بوجهك الكريم ان يعذبوا اللهم انا اللهم ان استودعناك ابانا وامهاتنا اللهم إن استودعناك آبانا وأمهاتنا اللهم أسكنهم الجنان يا رحم الراحمين واجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر لرحمتك يا رحم الراحمين أسعيد الأحياء منهم رض خواطرهم رض خواطرهم أعط ما أملوا وسألوا مدد لهم في أعمارهم على طاعتك.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 ولا عدوا إلّا خدّنته ولا أيّ من إلّا زوجته ولا أيّ من إلّا زوجته ولا عقيما إلّا ذرية صالحة وحبته ولا مسحورا إلّا فكّت سحرا الله يمحل السحرة عن المسحورين الله يمحل السحرة عن المسحورين اللهم حل السحران المسحور المسحورين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعن كل ساحر وساحرة اللهم لعن كل ساحر وساحرة اللهم هل كل ساحر وساحرة اللهم إننا نعوذ بك من أعين العائنين وحسد الحاسدين يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين